بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعن قال الشيخ فصل في فروض الوضوء وهو بضم الواوي في الأشهر اسم للفعل وهو المراد هنا وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به ويجتمل الأول على فروض وسنن وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الغضوء ستة أشياء أحدها النية وحقيقتها شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله فإن تراخى عنه سمي عزما وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه بعد أن أتم الشيخ الكلام عن السواك بدأ بأول مقصد من مقاصد الطهارة وقد يسأل البعض متى شرع الوضوء فإن الوضوء في الحقيقة شرع في أول البعثة عندما جاء سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه الوضوء وصلى معه ركعتين والظاهر أنه من الشرائع القديمة أي من التي كان يفعلها الأنبياء والمرسلون ولذلك ورد في الخبر هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي ولكن الأمة الإسلامية اختصت بشيء آخر وهي مسألة الغرة والتحجيل فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وعمم المسلمين الذين يقومون بهذه السنة أنتم الغر المحجلون أنتم الغر المحجلون أي من آثار هذا الوضوء ولذلك فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا شيء أما في الحقيقة هذا من باب التعليم أما إن الشيء يقترن بفعله وبما يناسبه فإن الفريضة كانت بالنسبة للوضوء في ليلة الإسراء كما أن الصلاة كانت في ليلة الإسراء هذا شيء الشيء الثاني إن الوضوء إنما يؤخذ من الوضاءة والحسن ويؤخذ من الخلوص من الأدناس ويؤخذ أيضا من النظافة للأعضاء أما بالنسبة لللفظ فهل يقال وضوء أم يقال وضوء وعندنا أشياء كثيرة فإننا نستعمل مثلا في طعامنا كلمة فطور وفطور وكلمة سحور وسحور هذه توجد فيها عدة لغات الأشهر منها والأفضل أن نقول لاسم الفعل الذي نقوم فيه وضوء بالضم يعني عملية الغسل للأعضاء تسمى وضوء أما الماء الذي نتوضأ منه فاسمه وضوء وكذلك الطعام الذي نتسحر منه اسمه سحور والعملية الاستيقاظ والأكل والمضمضة والاستعداد للصيام يسمى سحور كذلك الفطور مساءً لو أراد الإنسان أن يفطر بعد أن صام العملية تسمى فطور والطعام الذي يتناوله اسمه فطور وهكذا تستطيع. وقيل العكس فيهما وقيل بالفتح فيهما أقوال كثيرة لكن الأشهر من أقوال اللغويين في ذلك أن الفتح اسم للشيء وأن الضم إنما يكون للعمل يوضوء وقد يسأل سائل أيضا لما شرع الله تبارك وتعالى الوضوء إذا نظر بعض الناس لحكمة يقولونها إن عندما شرع الله تبارك وتعالى أول حكم لسيدنا آدم عليه السلام في الجنة ومنعه من التناول من تلك الشجرة فإنه ذهب إليها بقدمه ونظر إليها بوجهه وبعد ذلك تناولها بيده ووضع يده على رأسه إلى غير ذلك فقيل إن هذه الأعضاء هي التي ابتدأت في أول ذنب فلذلك كان الوضوء كفارة للذنوب فإذا أراد الإنسان أن يعرف ذلك فما عليه إلا أن يعرف قبل الوضوء ماذا يجب عليه أن يفعل أولا هل يمكن للإنسان أن يتوضأ قبل أن يعلم الوضوء نذهب نتوضأ ولا نعرف فقبل أن تعلم إنسانا وتطلب منه أن يذهب للوضوء عليك أن تعلمه الوضوء ولذلك من هنا كان العلم أصلا نافعا لكل شيء فقبل أن تأمره بالصلاة وأن تأمره بالوضوء وأن تأمره بالصيام فما عليك إلا أن تعلمه أولا والشيء الثاني عندنا قاعدة دائما التخلية قبل فلا بد للإنسان أن يزيل الأدناس والأرجاس والأوساخ التي تكون على الأعضاء فهل يمكن أن يكون على أعضاء الوضوء؟ شيء من النجاسة لا يزول لا أولا ماذا نفعل أي حائل سواء كان طاهرا أو كان نجسا ينبغي علينا أن نزيله عن أعضاء الوضوء وبعد ذلك نتوضأ أيضا إذا أرد أن يتوضأ ولو كان إنسان كبيرا أو مترفا أو مثل أحبت زوجته أن توضئه عند ذلك يوجد منافٍ ولذلك ينبغي عليه أن يترك المنافي المنافي أي ناقض من نواقض الوضوء فلو أرادت المرأة أن توضئ زوجها تلمسه من جهة تفسد وضوءه وتوضئه من جهة فهل يخرج متوضئان؟ أم لا, لا, لا يخرج متوضئان كذلك لو كان أثناء الوضوء كأنه يصيبه حدث مثلا ولم يكن صاحب سلس مثلا لبول أو غائط أو ريح حتى ولو كانت الأعضاء كلها مبتلة وأخرج ريح فإننا نقول له هذا منافي لأعمال الوضوء أيضا ينبغي عليه أن يعلم أنه متوجه إلى الوضوء لو سألنا إنسان ماذا تفعى؟ فقال والله إنني مثلا أتبرد أو أنظف أعضائي هناك فرق كبير بين التبرد ونظافة الأعضاء وبين أن يكون الإنسان قاصدا عبادة من العبادات التي فرضها الله عليه قد يأتي بعض الناس كما فعل فيقول والله أنا جئت بفلان ولم يكن مسلم وتوضى لا قبل أن يقول توضى ينبغي أن يكون مسلما أولا فعندما يكون مسلما عند ذلك يصح منه الوضوء لأن هذه عبادة والعبادة تحتاج إلى الإسلام أولا فكل من عبادات الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج كل هذه الأعمال ووضوء لا يصح أن يفعلها الإنسان إلا إذا كان مسلما أولا أيضا عدم وجود الحائل بعض الناس الذي يعمل في العجين مثلا هناك آثار للعجين تمنع من وصول الماء أو في الغراء الأبيض كالنجارين مثلا فيمنع من وصول الماء أو في بعض الأشياء اللاسقة التي تفعل سطحا على وجه اليد مثلا أيضا تمنع من وصول الماء كذلك الكثير من الناس ربما لا ينتبه إلى مسألة معينة وهي أن هناك أوساخ وأغلب ما تكون هذه الأوساخ تحت الظفر فإذا كان الظفر أطول من المعتاد لم يقصه خلال أسبوع مثلا وطال هذا الظفر عند ذلك يتجمع تحته الأوساخ وهذه منطقة يجب غسلها فإذا لم يغسلها هل يصح وضوءه؟ وخاصة نجد ذلك في الكبار في السن يعني عيب هذا إذا وجد في الشباب أما الكبار في السن ربما صار كبر عندهم البطن فلم يستطيع أن يصلوا إلى أفارهم في أرجلهم فهنا نقول إن على مثلا الزوجة تتقرب إلى الله عز وجل بخدمة زوجها في ذلك الأمر ولو قصت له هذه الأظافر ونظفت له أو الولد لأبيه أو البنت لأبيها فنرى أن خاصة ظفر الرجل تراه أنه يكسو الإصبع من الأمام وينزل كثيرا ويظن نفسه أنه توضى وفي الحقيقة أنه لم يتوضى والناس يتساهلون في ذلك الأمر كثيراً وكل واحد منا يستطيع أن ينظر إلى نفسه وإلى من حوله فهل يصح وضوءه إذا لم يزل هذه الأوساخ والأدران التي تكون على ذلك العضو؟ كم من إنسان يريد أن يتوضى؟ وبعد ذلك لو نظرت إلى وجهه لوجدت آثار الرمص في عيونه في عينه في أماقه؟ تجد هذا يسمى العمش مثلا أو الرمص هذه الأوساخ التي تكون ما بين العين وما بين الأنف وهذه منطقة ربما الإنسان لا يصل إليها كذلك إيصال الماء تماما إلى أعضاء الوضوء فهذه الأعضاء ربما بعض الناس يأخذ الظاهر وهناك على الوجه مثلا يوجد الحاجب ويوجد مثلا العذار ويوجد الشارب وتوجد العنفقة وهذا ماذا يحتاج إلى إدخال الماء تماما حتى ولو كان ذلك نادرا كرحية لامرأة بعض الناس له شعر كثيف على يديه مثلا أيضا ينبغي عليه أن يوصل الماء إلى العضو لأن الأصل ليس على الظاهر وإنما على العضو مهما كثر ذلك الشعر نعم والنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذه المسألة عندما رأى مثلا لمعة على بعض الناس فأمره بإعادة الوضوء وقال أيضا للذي تشققت مثلا ولم يدخل الماء إليها بشكل جيد فقال ويل للأعقاب من النار كذلك ينبغي عليه مثلا خاصة قل إن أصابع اليدين من الممكن أن يدخل الماء إليها بسرعة وبسهولة لكن أحيانا غالبا تكون أصابع القدمين ملتسقة مع بعضها البعض فإذا كانت على ذلك فينبغي عليه أن يجعل ذلك الماء تماما في كل مكان كذلك أن يقصد الماء ويتعلم كما تعلمنا في أنواع المياه التي يجوز فيها التطيير قبل أن يتوضى فليقصد إلى ماء طهور هذا من الممكن أن يتوضأ فيه أيضا أن يعلم أنه إذا كان يريد بدل الماء ماذا يفعل التراب؟ فما عليه بعد ذلك إلا أن يعلم بدخول الوقت لأن الدخول إلى الصلاة بالتيمم لابد من دخول الوقت أولا أيضا بعض الأشياء التي يصاب بها بعض الناس عفان الله وإياهم منها كالذي يكون عنده ومثلا سلاس في بوله فإنه ينبغي عليه أن يذهب وأن يبول وأن يزيل التقاطر وأن يربط ذكره إن أمكنه ذلك إن انقطع وأن يبادر إلى الصلاة مباشرة يعني كل هذه الأشياء يفرق ما بين مسألة الاغتراف من الإناء وما مسألة الوضوء لأنه إذا كان الماء قليلا وغمس يده فيه بنية الوضوء لا بنية الاغتراف أفسد ذلك الماء وصار الماء مستعملا هذه الأشياء بعض الناس ربما يتقدم إماما وفي على وجهه او على يديه الوشم هذا المعروف وهو حبس الدم تحت الجلد فإذا كان الإنسان كذلك فإنه يجب عليه إزالة هذا الدم لأنه حامل نجاسة وهذا اليوم صار الشيء يعني ممكنا أما أن يتقدم إذا كان هو صاحب عذر ولم يستطع إزالة ذلك الأمر أو لم يجد من يزيل له ذلك فما عليه أن يصلي إماما إلا إذا كانوا في قرية الكل قد وشموا كما يفعل البدو مثلا الكل قد وشموا فليصلي أحدهم بينما يزيلون ذلك الأمر على كل حال إذا وجد أي مانع من الموانع على الأعضاء فينبغي عليه أن يزيل هذا المانع هذا الأمر كله إنما يتعلق قبل أن يبدأ الإنسان في الوضوء معلومات عامة شروط لا بد للإنسان أن يعرفها صحيح لا يأتون بها في المختصرات ولكننا من خلال دراستنا ومن خلال ما نقرأ من كتب الفقه صارت هذه الأمور معروفة ربما نأتي على ذكر كل واحدة منها بما يناسبها من الأعضاء بيّن الشيخ أن للوضوء سننان وفروضا وطبعا عندما يبدأ الشيخ فينبغي عليه أن يبدأ بأي شيء بفروض الوضوء فروض الوضوء يعني أركانه ونحن نعلم أن ركن الشيء جزء من. إن ركن الشيء جزء منه ولا تصح ذات الماهية إلا به يعني إذا لم يأتي بأحد أركان الوضوء فإن وضوءه لا يصح أبدا قال فروض الوضوء ستة أشياء أحدها أحد هذه الأشياء الستة النية النية وهي في الحقيقة الشرعية أن يقصد الإنسان الشيء مقترنا بفعل. يعني نويت الوضوء وبعد ساعتين أقوم بعد ذلك تنصرف هذه النية لا عند الوضوء لو سئلت والأولى أن يتلفظ بها في لسانه ليساعد ذلك اللسان القلب فيقول نويت الوضوء من هذا الماء الطاهر مثلا نويت استباحة الصلاة إلى غير ذلك كل وضوء بحسبه والأولى أن يعمم في الوضوء لا أن يخصصه مثلا كأن يقول نويت مثلا الوضوء لمس المصحف أو نويت مس المصحف عند ذلك لو فعل هذا فلا يصح له بوضوءه هذا أن يصلي أما إذا نوى الصلاة فيصح له الطواف والصلاة ومس المصحف والقراءة فيه وحمله إلى غير ذلك من الأمور محل نية القلب قد يأتي بعض الناس اليوم يتفذلك أمام كثير من طلاب العلم فيقول لقد كان الصحابة الكرام لا نسمع منهم هذه النية فلماذا أنتم تنوون نقول إنهم كانوا في مقاصدهم عارفين لفعلهم ونحن قد اشتغلنا كثيرا في أمور الدنيا فالواحد منا إذا كبر في تكبيرة إحرام جاءت الدنيا إليه مسرعة في كل أركانها وحركاتها وسكاناتها لكنهم قوم كانوا قد أخذوا من نور النبوة وبركة الصحبة وعرفوا مقاصدهم وماذا يفعلون وكان الواحد منهم إذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى قال كفتني واعظا يا رسول الله فيقول فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام فقه الرجل أي صار الفقه له سجية وطبعة وكذلك ينبغي علينا هنا أن ندرب أنفسنا فهناك فرق كبير بين أن يتوقف الإنسان متبردا على صنبور ماء ولو جرى بأعمال الوضوء هل نقول إنه متوضي لا إذا لابد من النية وهي عزم القلب في الحقيقة على فعل الشيء أما عندما نريد أن نفعل ذلك فنقصد هذا الشيء نقصد الصلاة نقصد الوضوء وباعتبارنا نحن الآن نتكلم عن الوضوء نقصد الوضوء مقترنا ذلك الأمر بالفعل سواء كان ذلك في السنن أو كان ذلك في الفرائض أما إذا نوى الإنسان سنن الوضوء من غسل اليدين حتى غسل الوجه هذه السنن من المضمضة والاستنشاق إلى غير ذلك فإنه يثاب عليها مدام مستحضران لهذه النية ما هو أول وقت النية؟ طبعا تقترن هذه النية عند غسل أول جزء ما قلنا مقترنا بفعله ما هو الفعل غسل أول جزء من أعضاء الوضوء وهو الوجه لذلك قال الشيخ هنا وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه ولا ننسى أن الشيخ مثلا قال عزما معنى ذلك أن يكون ذلك الأمر لا على سبيل التعليق فلو قال الإنسان نويت الوضوء إن شاء الله فهل يعرف مشيئة الله عز وجل لو قال ذلك الأمر للتبرك صح ذلك الأمر أما لو قالها بنية التعليق فإن الوضوء لا يصح كما لو قال الرجل في الطلاق مثلا لزوجته أنت طالق إن شاء الله فهو لا يعرف مشيئة الله ويستمر معها في حياته إلى أن يتوفاه أو يتوفاها الله سبحانه وتعالى وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه عندما يقول الوجه والوجه في الحقيقة مأخوذ من المواجهة ما تواجه به الإنسان سواء تعدد ذلك الوجه عادة كل واحد منا له وجه واحد لكن نحن اليوم نرى في العالم كيف ربما يأتي بعض الناس برأسين مثلاً فهل تستطيع أن تميز الرأس الزائد من الرأس الأصلي؟ أحياناً لا تستطيع أن تميز ذلك فإذا تعين فينبغي عليك إذا لم تعرف الأصلية من الزائد ومعرفة ذلك أن الرأس الذي يبصر به ويشم به ويأكل به ويسمع منه يعني هذا الوجه إذا كانت فيه هذه الأعضاء متكاملة ويعمل فيها هذا هو الأصلي أما لو وجد، لو سئلنا خلق الله رجلا برأسين أو امرأة كيف تغسل واحد منهما أم الاثنين إن استطعنا أن نعرف الأصلية من الزائد فالواجب عليها أن تغسل الأصلية وإذا لم يعرف فينبغي عليها أن تغسل الاثنين معا وتكون النية عند غسل أول جزء من الوجه أي مقترنة بذلك الجزء لا بجميعه يعني أول ما بدأ بدأ بأعلى, بأعلى وجهه عند ذلك يكون ناويا للوضوء لا بجميعه لأن الإنسان لا يستطيع أن يعمم الجميع مع النية في آن واحد لذلك نبدأ بالنية كما وننوي عند أول جزء من الوجه ولا بما قبله فعند ذلك تكون النية في مكان والغسل في مكان في وقت والغسل في وقت آخر فينبغي أن يستصحب هذه النية واستصحاب النية إلى أول غسل اول جزء من الوجه هي كالنية عند غسل الوجه ولا بما بعده قال والله تذكر أنه عند غسل اليدين أو مسح الرأس أو غسل الرجلين عند ذلك نقول له في, هذه في هذا الوقت إنك ضيعت بعض أركان الغضوء وعليك أن تعود إليها مباشرة فينوي المتوضئ من هو المتوضئ؟ كل من أراد أن يتوضأ وأن يفعل ذلك الفعل حقيقة عند غسل ما ذكر رفع حدث من أحداثه يعني كما سنعلم أن مبطلات أو النواقض أو أسباب نواقض الوضوء أو انتهاء عملية الوضوء يعني هذه الألفاظ سنعرف الفرق بينها ينوي طبعا الإنسان ينتقد وضوءه بلمس زوجته ينتقد وضوءه بخروج الغائط منه ينتقد الوضوء بمس ذكره ينتقد الوضوء ببوله ينتقد الوضوء بريحه ينتقد الوضوء بنومه على غير هيئة المتمكن هل إذا أراد أن يتوضى يقول هذا الوضوء عن خروج الريح هذا الوضوء عن لا كل هذه الأحداث إذا رفع عن حدث واحد منها سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا المهم أن يقول نويت الوضوء هذا الوضوء هو عبارة عن رفع هذه الأحداث السابقة كلها أو بعضها كل الأحداث في وضوء واحد فقط فلذلك يقول فيه ما ذكر رفع حدث من أحداثه أو ينوي نعم أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء طبعا ماذا يستبيح المتوضع كان ممنوع منه أن يصلي ممنوع عليه أن يمس المصحف ممنوع عليه أن يحمله ممنوع عليه أن يطوف فعندما يقول نويت استباحة مفتقر إلى وضوء فيسمح له أن يفعل كل ذلك الأمر قد يكون ذلك والإنسان يقرأ قرآنا لوحده وعلى ظهر قلب ولم يكن متوضعا مر بآية من آيات السجدة مثلا أليست السجدة صلاة ما هي تعلمه تعريف الصلاة عندنا أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم فإذا أراد أن يسجد لتلاوته ألا يكبر يكبر ويسجد وبعد ذلك يسلم فهذه السجدة اجتملت على تعريف الصلاة أم لا لما اجتملت على تعريف الصلاة فإنه يجب عليه أن يكون متوضئا ليس متوضئا فقط وأن يكون ساترا لعورته وأن يكون ساجدا على مكان طاهر وأن يكون ثوبه طاهرا وبدنه طاهرا وأن يكون متوجها للقبلة كل ما يحتاج للصلاة يحتاج لهذه السجدة لأنها صلاة في الخطيب الجمعة يجب عليه أن يكون متوضئا نعم ولذلك نزل سيدنا عمر رضي الله عنه عندما فسد وضوءه من المنبار وقام فتوضأ وهذه جرأة ينبغي لطلاب العلم أن يعني يتجرأ بذلك طبعا الإنسان يأخذ الحيطة في ذلك فيطهر في نفسه تماما ويتوضأ ولكن الإنسان بين يديه الله تبارك وتعالى لا يدري ماذا يحدث معه لكن لو حدث هذا هل يكون غاشا لهؤلاء المصلين ويتمم خطبته بدون وضوع وكذلك الصلاة فهذا إنسان إنما يستحل شيئا حرمه الله تبارك وتعالى فما عليه إلا أن يذهب من الممكن أن يفعل شيئا يعني, يعني يحتال فيه وهذا ليس شيئا ممنوعا مثلا كان يدعي أنه أصيب بوجع في بطنه مثلا وينزل وبعد ذلك يقوم بالوضوء أو أن يدعي أن رعافا أصابه في أنفه فينزل وبعد ذلك كالذي تذكر أنه في الصلاة وقف في الصلاة وتذكر أنه بدون وضوء فماذا يفعل؟ لو أراد أن يخرج هكذا ربما الناس ينظرون إليه بمقتن ولكن ليفعل شيئا من هذه الأمور والناس يجب عليهم في هذه الحالة إذا كانت صفوف متسعة كل اثنين يواجههم هذا الإنسان ماذا يفعلان له هذا يذهب ميمنى وهذا يذهب ميسرى عند ذلك يشق له الطريق فيخرج وبعد ذلك يأتي بالوضوء حتى ولو كان في الصف الأول استباحة مفتقر إلى وضوء نعم قال أو ينوي فرض لوضو لو قال نويت فرائض لوضو كفى ذلك كفى أو نويت لوضو كفى نعم أو نويت الطهارة عن الحداث كل هذه الأشياء إنما تصح فإن لم يقل عن الحداث لم يصح لم يصح. يعني نويت الطهارة عن أي شيء فالطهارة أحيانا تكون طهارة مكان طهارة الثوب لا بد أن يبين شيئا عن حدث أو غيره وإذا نو ما يعتبر من هذه النيات يعني التي ذكرنا وأمثالها نعم وشرك معه نية تنظف أو تبرد صح وضوه الإنسان كان يأتي من عمله وأيضا أعضاؤه متسخة فقال أقوم وأتوضأ وأكسب بذلك أمرين اثنين أما الأمر الأول فهو التقرب إلى الله عز وجل بالوضوء ونفس الوضوء ماذا يفعل سأنظف أعضائي تماما من أوساخ العمل الذي كنت فيه فقد شرك مع الوضوء شيئا آخر وهو التنظف أو كان الجو حارا فماذا فعل في هذه المسألة؟ عندما دخل للوضوء قال سأتوضأ بماء باردين خاصة لو كان يقف على عين ماء مثلا أو على نهرين أو كذا فأخذ يتوضأ فماذا فعل مع هذا الوضوء تبرد فهو شرك مع الوضوء التبرد هل التشريك في هذا الفعل مخل أم لا بأس به لا يضر أبا هذا كله ما يتعلق في أنت الثاني من أركان الوضوء إذن الأول النية الثاني بعد النية والنية عرفنا مكانها وهي عند غسل أول جزء قال غسل جميع الوجه لننظر إلى كلمة جميع فلا يكفي أن يغسر الإنسان بعض وجهه والوجه ما يتواجه الإنسان به أنت عندما تكون في وجهي أرى وجهك وترى وجهي هذا كل شيء مرئي وحدوده صارت واضحة يعني لا يحتاج ذلك إلى مساح وإنما كل واحد منا يعرف في اللغة العربية ما معنى الوجه ولكننا من أجل التعليم حتى نبين أن هذه الحدود هل هي من الرقب قلنا هنا تقول لا هذا من الرقبة وليس من الوجه صحيح ولو قلنا هنا مثلا فهذا جزء من العنق خلف الأذن فهذا من الرأس ولذلك عندما نعرف أنه من الرأس لو كنا في الحج وأردنا أن نحلق جزءا منه فهل يجزء ذلك من هنا يعني حلق الرأس ولو كان من خلف الأذن هذا من الرأس نعم من الرأس فتحديد الأشياء يوضح لنا الأمر ونستطيع أن نعلم كل حكم من الأحكام فالوجه هنا من منابت الشعر أي منبت من منابت الشعر؟ إذا واحد أصلا ما في شعر من نبحث إلى النقرة لا أي من منابت من منابت الشعر الطبيعي كيف يخرج الشعر طبيعيا؟ في بعض الناس ربما ينزل الشعر يكون أغما هكذا كالمثلث تماما ينزل ما بين حاجبي؟ فنقول له هذا ينبغي أن يغسل تحته لماذا لأن منبت الشعر ذا عارض جاء زياد عن المعلوم فالوجه إنما يكون من منابت الشعر الأصلي العادي المتعارف عليه نعم كذلك إلى أسفل الذقر وننظر هنا أيضا من آخر اللحيين يعني ما يقارب شحمة الأذن إلى شحمة الأذن لو فعلنا هكذا خيط فوصلنا بينهما إلى الأسفال عند ذلك هذه الدائرة تقريبا قد تكون بيضوية الشكل يعني ليس الدائرة لكن على هذا الشكل ينبغي الغسل وعندنا قاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يا ترى أنا لو شككت في منطقة هل غسلتها أم لا أغسلها وأغسل زيادة عليها عند ذلك علم تماما وأتيقن أنني غسلت الوجه كاملا ونكرر يعني هذه المسألة لو كان برأس واحد له وجهين يجب عليه غسل الوجهين هذا يتكرر في كل شيء أصابع زائدة مثلا في اليدين ترى هل يعرف الزائد أيضا ينبغي عليه أن يغسل الزائدة معه إذن قال وحده ما معنى حده يعني الحدود التي تكون من كلمة تحديد وعندما تريد أن تحدد بيتك تعرف هنا ينتهي بيتي هنا يبدأ تبدأ أرض جاري وكذلك في الوجه ينبغي عليك أن تفصل ما بين الوجه وما بين الرأس وما بين الرقبة وما بين الأثن إلى غير ذلك وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين وهم العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان هذا يسمى لحة يعني هذا يسمون الناس بالعمية الحنك يعني إلن آخر هكذا حتى آخر اللحيين الرأس في الخروف ممكن هذا عندما يفك الإنسان عظام رأس الخروف يرى عظما ثبت عليه الأسنان هذا العظم الذي ثبت عليه الأسنان يسمى لحة يوجد هنا لحة وهنا لذلك اللحية هي مجمع اللحيين لحة ولحة نعم وَهُمَ الْعَظْمَانِ الَّذَانِ يَنْبُتُ عَلَيْهِمَا الْأَسْنَانُ السُّفْلَاءِ يَجْتَمِعُ مُقَدُّمُهُمَا في الذَّقٍ بل واحد مثلاً الذقن شيء واللحية شيء الذقن مجمع اللحيين هذا المكان أما اللحية الشعر النابت على اللحيين هذه ما تسمى لحية طبعاً ولها أقسام سواء تبدأ بالعثار وبعد ذلك بالعارضين بعد ذلك بالسبالين بعد ذلك بالعنفقة واللحية التي تكون في مجمع اللحيين أيضا كلها مجتمعتان سنة وهي اللحية, اللحية عند التي سنها الإسلام وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الأذن وحده عرضا ما بين الأذنين وإذا كان نعم طبعا كل ما نقول فيه من بتشعر مؤخر آخر اللحية أول الأذن آخر الأذن كل ذلك بالشيء الطبيعي لو خلق الله سبحانه وتعالى شيئا لإنسان غير طبيعي فنعود إلى الأصل الحد الأصلي يعني جدلا لو كان له أثن قريبة من أنفه نعود إلى المكان الطبيعي له وإذا كان على الوجه نعم شعر ماذا يوجد على الوجه من الشعور ننظر مثلا في الشعور أحيانا طبيعيا نأخذها الحاجبان هذا من شعور الوجه فينبغي إيصال الماء إلى الداخل مهما كثفت كذلك الحواجب هذه التي تكون في أطراف العين نعم أدريف العين نعم أيضا طبعا بعد ذلك عندنا الشعر النابت على الوجه نبدأ الذي من انتهاء الرأس ومحاذاة الأذن يسمى عذار عنده عذار على اليمين وعذار على الشمال عذارا بعد ذلك الشيء الذي يأتي مع لحى العظم يعني تماما يسمى عارض ماذا يسمى عارض وعارض أيضا عنده عارضان والذي يكون فوق الشفة العليا يسمى بالشارب فالإنسان له شارب من جهة الأيمن شاربان والشعر النازل من الشارب إلى الأسفل يسمى سبالان سبال وسبالان والذي هو تحت الشفة السفلة مباشرة يسمى بالعنفقة والذي يكون على مجمع اللحيين يسمى باللحية هذا كله إذا كان باستثناء اللحية كل شعر على الوجه ينبغي عليه أن يغسله ظاهرا وباطنا بقيت اللحية ننظر فيها فإن كانت هذه اللحية يظهر منها جلد الوجه حكمها حكم باقي الشعور فينبغي عليه ماذا يفعلها أن يغسل الداخل والخارج منها تماما وإذا كانت كثيفة لو نظرنا إليها مواجهة لا نرى اللحمة من تحتها عند ذلك ينبغي غسل ظاهرها ويسن تخليلها هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة لو وجد أي شعر على وجهها ولو لحية كثيفة يجب غسط ظاهرها وباطنها لأنه بالنسبة إليها شيء نادر بل يسن لها الإزالة بأي نوع من الأنواع لعدم التشبه بالرجال ولو كان ذلك مفرطا ولا عيب ولا حرام في ذلك أن بعض الناس تزيد عندهم بعض النساء بعض الهرمونات الذكرية فتكثر الشعور فعلى أيديهم وعلى أرجلهم وفي وجوههم هذا يعالجه الأطباء اليوم وشيء صار معروفا وإذا كان على الوجه شعر خفيف. أو كثيف وجب إيصال الماء إليه مع البشرة التي تحته ليس هو فقط قال والله وصل إلى الداخل لكن البشرة وصل إليها الماء نعم وهذا يحدث عندما يدلك الإنسان لحيته تماما فيصل الماء إلى الأسفل وأما لحية الرجل الكثيفة عرفها بأن لم ير المخاطب بشرتها من خلالها فيكفي غسل ظاهرها بخلاف الخفيفة إذا فيكفي غسل ظاهرها اذا كان نعم إذا لم يرى يغسل الظاهر فقط وإذا راى يغسل الظاهر والباطن فيكفي غسل ظاهرها بخلاف الخفيفة وهي ما يرى المخاطب بشرتها فيجب إيصال الماء لبشرتها وبخلاف رحية امرأة وخنفة فيجب إيصال الماء لبشرتهما ولو كثفا يعني مهما كانت غليظة ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الثقن بهذا ننتهي بهذا الركن من الأركان وهو الركن الثاني وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نكتفي اليوم بهذا القدر ونتمم الوضوء طبعا نتمم تعليم الوضوء لكن لو كنا متوضئين لا, لا هذا يحتاج أن لا يكون بينهما يعني شيء منافي والحمد لله رب العالمين